لا تخفي ما صنعت بك الأشواق واشرح هواك فكلنا عشاق قد كان يخفى الحب لولا دمعك الجاري ولولا قلبك الخفاق فعسى يعينك من شكوت له الهوى في حمله فالعاشقون رفاق لا تجزعن فلست أول فلست أول مغرم فتكت به الوجنات والأحداق واصبر على هجر الحبيب فربما عاد الوصال عاد الوصال وللهوى أخلاقه